أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا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 كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول؟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 فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقي يا في جهنم كل كفار عنيد مناع من للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ربنا ما أعطيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصم لذي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما أنا بظلام للعبد يوم نقول لجهنم ما هل امتلئت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد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 ودخولها بسلام ودخولها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاؤون فيها لهم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 وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن فذكر بالقرآن من يخاف وعيد